Mä hukna, Min vetää, wamararati, fava dantusä, medun illa hiljää, roogur, fiha viihä, mle, mä, Ya rabbi Fadunya tabla, ma fiha yfnah janna, janna. Hada kafil janna.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 sukna ru'aka fil janna